وحدثني عن مالك انه بلغه ان طلحة ابن عبيد الله كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة الى منن مالك رحمه الله اتى باثر عبيد الله ابن عبد الله عن عبد الله ابن عم والى صحابي جليل ثم جاء باثر اسماء ثم جاء باثر طلح لماذا يكثر من هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص لنساء لبعض نسائه وللصبية والضعفة مالك رحمه الله له منهج في هذا وهو ان ما كان من فعله صلى الله عليه وسلم أو في الزمن ممكن محتمل أن يكون لخصوصية أو نسخ قبل وفاته صلى الله عليه وسلم لكن لما يستمر الأمر بعده صلى الله عليه وسلم ويقوم به أصحابه رضي الله تعالى عنهم يقول هناك احتمال لنسخ أو احتمال لتخصيص لا النسخ تشريع والتشريع انتهى به صلى الله عليه وسلم إذن السلف رضوان الله تعالى عليهم من الصحابة والتابعين إذا فعلوا شيئا كان يفعل زمن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على استمرار المشروعية ولهذا يكثر مالك من هذه الآثار إذا النزول من المزلفة لاصحاب الأعبر للاهل والصبيان أمر معروف عند السلف وكان كثير من الصحابه يفعل ذلك إذا قال قدم نسوته أو قدم نساءه وأولاده أو اطفاله هل كل النساء عجز ومرضى هذا ليس كل النساء عاجزين أو عجزة لا في الوقت الحاضر شدة الزحام أشد من المرض لو كان المكان خالي الآن لو إنسان ذهب بأهله ومعه امرأة مريضة لكن تستطيع تمشي بقدر ما وجاء بها الى منى تستطيع تتمشى وتمشي في منى على مهلها ولا لا ما في زحام لكن الشابة النشيطة القوية حينما تأتي في معمعة الزحام عند الرمي تبا مريضة ولا لا عاجزة ولا لا حينما يقاومها الرجال والنساء والصغار والكبار ماذا تفعل اذا هنا مالك يكفر من ايراد السلف لتعجيلهم بالنسوة مخافة الزحام ومخافة الزحام هي بنفسها مرض وإن كان مالك رحمه الله لا لا يجعل الزحام يعفي من الرمي بقدر المستطاع تحاول المرأة تجنب المزاحمة الرجال ومعها محارمها أو جماعة النسوة وأنت ترمي مهما على أي حالة كانت